قُل انما انذرك بالوحد قُل انما انذرك ولا يسمع المدعاء وَول إم تَتهُم نَففَةُ مِ النذاابِ وَبِّكَ لَ يَقولُولٌَّ يَاوإلَ ن النَّكُ وَونضَعُ الموذًا تسقَ يَمِ القامَكِ فَلااتُلَم نَفْسُ شَاء وَظ المولَ تسقال يَِ القةِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَإِنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين شَونَ رََّّهُ بِالغَبِ وَهُم مِنَ السَّاعاتِ مشبقُون الذيذين يشَون رَّون بِال غَب وَهُم مِنَ السَّاتِ مشْقون وَهذَا لِقُرُُّ بَكُ أَزَلنا أفأنتم له, أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إذ واهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق اَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ أَهِيَ سَمَاءٌ أَمْ أَنَّكَ لَا عَادٍ قَالَ بَل رَّبُّكُم رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين